أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من رب بكم وجنّة وجنّة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله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 ونبقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله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 لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل محب عال فخور <تصفيق> الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتول فإنه اللهم هو الغني الحميد صدق الله العلي العظيم